أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَهُ لُصِقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِهُ وَدَمِ الْلَّبَنَ الْخَالِصَ الْلَّبَنَ الْخَالِصَ إِغْلِلِ الشَّارِبِينَ ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكر ورزقا حسنا إن في ذلك لا آية فِي في ذلك لا لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوت ومن الشجر ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كل مياه كل الثمرات فسلك سبل ربك ذولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لا إيه إن في ذلك لا يتفكرون وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لكي لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَالَذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِدِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَفْوَصِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ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 فلا تطربون الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينافق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وللله غيب السماوات وَمَا وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو أقرب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 ألم يرو إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ ألم يرو إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ ما يمسكهن إلا الله. لآيات إن في ذلك لا في ذلك لا آيات في ذلك لقومي